وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون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 أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرْبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم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 أأنتم تزرعون أجون أم نحن الزارعون لو نشاء نجعل الناجح طامن فظلتم تفكه إن لم غرمون بل نحن محرومون أثرأيتم المال الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أَأَتُمْ أَنْ شَأْتُمْ شَجَرَةً أَمْ نَحْنُ الْمُشْرِكُونَ نَحْنُ جَعَلْنَا تَذْكِرَتَهُ وَمَتَعْلِلِ الْمُقْوِينِ فَسَبِحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فَلَا يقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون